Wysmile, rachna, rahim. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل Ma sami'ala biha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 وثمود وقوم لوط وم اصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كلهم الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده واحده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 Siedzieliśmy <pasture'> się <Jazz> w tej Izbie, jaką mamy do czynienia z dziećmi, jaką mamy do czynienia z dziećmi, 129. وماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 122. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض نجعل المتقين تَبَرُوا عَيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَابِ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 وخذ بيدك ضرثا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار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 لنا هذا فزده عذاب وضيع في النار هذا وإن للطاغين للشر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 كان اليمن علم من الملائئ الاعلى اذ يختصن اي يوحى الي الا انما نبي اذ قال